وقاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندهم كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا وَأ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَذْكِرَةً وَلِإِكْرَامِ كُلِّ عَبْدٍ مَنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ bihi jannatin wa haba alhasid wan nakhl basiqatin laha talun nadid rizqan lilibad wa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 وجاءت زكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها ساد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما دي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم أَمْ حَلُمْتَ أَن تَلَاتِي وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيد وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِيَ man khashiya rahmana bil ghaibi waja'a bi qalbin muneeb udkhuluha bisalam كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُ فِى الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذَلِكَ حشر علينا يسير Nahnu aįlamu bima yakūlūnų, vama ant عليįim bįžbār, fathakr balqurān man yėkhāfų